حاسس انت صحبتك، هم السبب في زلتك. حاسس أنت صحبتك،, صحبتك هم في زلتك. لا تيأس الدنيا بخير. Cehpatak, jerbte geyir تنجبر يا صاحبي في سكتك جلب تغير صحبتك جلب تغير صحبتك, صحبتك لو حاسس صحبتك سنت صحبتك أم السباب في زلت ذاتي الدنيا بخير جرب تغير صحبتك جرب تغير صحبتك ابعد ولا تبقى سير تبقى سير خلك على هالدنيا طير وفنت من تاح الغمير بالدين تحلى دنيتك جرب تغير صحبتك جرب تغير صحبتك لو حاسس انت صحبتك بغم السبب في زلت لو حاسس انت صحبتك o mu sabr? Fi zelte, la tez. درب الخطأ بحرا غزير بحرا غزير يا ما غرق قبل الكثير والصحبة في مركب صغير. يا تسحبا أو يسحبك جرب تغير صحبتك جرب تغير صحبتك قدمت لكم هذه الأنشدة من موقع شبكة ملامح